وراودته التي هو في بي قال <تصفيق> لما وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها وكان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصو قد من دم برئ فكذبت وهو من صدقين فلم ما ام يصوغ قد من دبر قال ان نجئ من كيد كن انكيدا يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخطئ وقال نسوت في المدينه مراءه العزيز تراود فتان عن نفسي قد شرفها قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَى